فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا نِعْمَتَ الْكُبْرَةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ فِي الْأَرْضِ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءَ لَهَا رُؤْحًا كُمْ وَادْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيَتَبَرَّمُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا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 فَفَسَقُوا فيها فحق عليها القعود فدمرناها تدميرا وكم اهلتنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا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 وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللakhirah اكبر درجات واكبر تفضيلا لا تجعل مع الله الهًا آخر فتقعد مذموما مخذولا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 111. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا 112. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق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 ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ما ملوم من مدحور افأصفانكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة آلهة إنكم لتقولون قولاً عظيما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 أولئك الذين يدعون يرتغون إلى ربهم وسيله أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا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 وَأَتَيْنَا كَمُودًا نَاقَةً مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ حَاطِبُ النَّاسِ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 وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا رَبُّكُمُ الَّذِي يُسْجِيلُ لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا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 116. نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا 117. أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا 118. أو تأتي بالله والملائكة قبيلا 119.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 إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا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 126. مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا 127. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا, وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا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 قُل لَو انتم تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَّمَسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَنُوتًا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 قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَهَا أُولَئِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَذْذُورًا فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا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 وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَؤَهُ عَلَنًا لِّتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَّمْنَاهُ تَنزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا